وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمى لكم ويغفر لكم ذنوبكم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 وكل بدعه ضلاله وبعد فقد ذكرنا في الخطبه الاخيره سته من الادله من كتاب الله عز وجل على رؤيه الله يوم القيامه وبقي عندنا الدليل السابع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 فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائحا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين <تصفيق> ذكر ابن قيم الجوزية في هذه الأرواح في بيان الدلالة من هذه الآية على إثبات رؤية الله عدة أوجه نذكرها باختصار أحدها أنه لا يظن بكلم الله سبحانه ورسوله الكريم أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه قال رب ارني انظر اليك بل هو من ابطل الباطل واعظم المحال ومن يسأل موسى عليه السلام ربه النظر اليه وهذا محال الوجه الثاني ان الله سبحانه لم ينكر عليه سؤاله ولو كان محالا لانكره عليه الوجه الثالث لو اجابه بقوله لن تراني بلن ولم يقل لا تراني او لا اني لست بمرئي او لا تجوز رؤيتي والفرق بين الجوابين واضح نعم وظاهر لمن تأمله نعم <تصفيق> لمن تأمله وهذا يدل على نوم سبحانه وتعالى يرى ولكن موسى ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار فيه قوة البشر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فيها عن رؤيته تعالى <تصفيق> يوضحه الوجه الرابع. وقوله ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فأعلمه لما أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هدي الدار فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعفه لما لجه الخامس ان الله سبحانه قادر على ان يجعل الجبل مستقرا مكانه وليس بها وليس هذا بممتنع في قدره الله ومقدوره بل هو ممكن وقد علق بالرؤيه انه لو كانت محالا في ذاتها نعم لم يعلقها بالممكن في ذاته الوجه السادس لم قوله سبحانه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى أنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي وجماد لا ثواب له ولا عقاب عليه لا ثواب له ولا عقاب عليه فكيف يمتنع أن يتجلى لأمليائه نعم ورسليه وأوليائه في دار كرامتهم نعم ويريهم نفسه الوجه السابع هو الأخير أن رباه سبحانه وتعالى قد كلمه منه وإليه نعم, نعم كلمه منه إليه وخاطبه نعم وناجاه وناداه ومن جاد عليه التكلم والتكليم وان يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطه فرؤيته اولى بالجواز ولهذا لا يتم انكار الرؤيه الا بانكار التكليم وقد جمعت هذه الطوائف بين انكار الامرين لا يتم انكار رؤيه الله الا بانكار تكليم الله لموسى عليه السلام ولذلك هم الجهميه ومن وافقه من اهل البدع جمعوا بين انكار الامرين فانكروا جواز رؤيه الله يوم القيامه وانكروا كذلك تكليم الله سبحانه لرسوله موسى عليه السلام وبهذا تكون انتهت الأدلة من كتاب الله على هذا الأمر العظيم <تصفيق> وننتقل <تصفيق> <الله عليه> <تصفيق> ننتقل إلى الأدلة من سنة رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم وقد تواترت الاحاديث على اثبات رؤيه الله يوم القيامه وقد جمع ابن قيم الجوزيه جل هذه الاحاديث بطرقها من خلال كتابه حاذر ارواح والاحاديث التي جمعها ابن القيم فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها ضعيف جدا ولكن ننتقي منها اصحها خاصه مما جاء في الصحيحين او احدهما ويا كثيرا الحمد لله تغني عن الضعيف فمن هذا وأولها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث يعطى بن يزيد الليثي في أن أبي رضي الله عنه أنه قال سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك آه إنكم ترونه يوم القيامة كذلك أي لا تضارون في رؤيته سبحانه كما لا تضارون في رؤية الشمس ورؤية القمر وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء أوه. يعني أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للصحابة ولأمته أن رؤية الله عز وجل لا استحاله فيها ولا صعوبة كما لا ولا صعوبة في رؤية القمر وفي رؤية الشمس ثم قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس <تصفيق> ويتبع من كان يعبد القمر القمر <تصفيق> ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت يبقى أو طبق هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي كانوا يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله لست بربنا ف. هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيه الله عز وجل في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، ثم يضرب الجسر على جهنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكون اول من يجيس ودعو الرسول يومئذ اللهم سلم سلم والحديث الثاني ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث زيد ابن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال يقول ناس أو قال ناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس معه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فانكم ترون ربكم تبارك وتعالى يوم القيامه فانكم لا تضارون في رؤيه ربكم تبارك وتعالى يوم القيامه كما لا تضارون في رؤيه احدهما فاذا كان يوم القيامه أذن مؤذن كل امه تتبع ما كانت تعبد فاذا لم يبق فلا يبقى احد كان يعبد غير الله سبحانه من الانصاب والاصنام الا يتساقطون في النار حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر ومن غبر اهل الكتاب الا نعم ومن غبر اهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد عزير ربنا الله فيقالوا كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فسقنا فيشاروا إليهم ألا تردون فيحشرون إلى النار يحطم بعضها بعضا كأنها صراغ فيتساقطون في النار فيقالوا للنصارى ماذا كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقالوا كذبتم ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولدا فيقال ماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا تسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيصرون إلى النار يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فيها حتى لا يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر فاتاهم رب العالمين في ادنى صوره من التي راوه فيها فيقول انا ربكم فيقولون فيقال لهم فما تنتظرون تتبع كل امه ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا افقر افقر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا ثلاثا فيقال لهم فهل بينكم وبينه ايه تعرفونه بها فيكشف عن ساق فيسجد لله كل مؤمن ومؤمنه ممن كان يسجد من تلقاء نفسه في الدنيا ويبقى كل منافق ممن من كان يسجد اتقاء ورياء فيجعل الله ظهره طبقا واحدا كلما اراد ان يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول الله في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم هذا الحديث الثاني في إثبات رؤية الله واضح لا لبس فيه في إثبات رؤية الله وكلا الحديثين من الأحاديث الجليلة التي تأولها وأنكرها أهل البدع من الجمية والأشاعرة والمعتزلة ونخوين ويقجة عليهم لا لبس فيها في اثبات رؤيه الله يوم القيامه لا. والحديث الثالث ما اخرجه ايضا البخاري ومسلم من حديث اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه لو قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في في ليلة ظهر فيها البدر، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا ثم قرأ قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. <تصفيق> قال إسماعيل ابن أبي خالد هو راوي الحديث عن قيس عن جرير افعلوها لا تفوتنكم <تصفيق> افعلوها بين السلطين. الحديث الرابع حديث أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه. <تصفيق> ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضه آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وليس بين القوم وبين رؤيه ربهم الا الحجاب الا رداء, إلا رداء الكبر على وجهه في جنه عدن وليس بين القوم وبين رؤيه وجه ربه والنظر الى وجه ربهم الا رداء الكبر على وجه جنه جنة سبحانه هذا أخرجه البخاري ومسلم ايضا الحديث الخامس وحديث محمد بن سلمة رضي الله عنه عن ثابت عن ثابت المناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل ان الجنه الجنه قال الله تبارك وتعالى هل تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم طيب وجوهنا الم تدخلنا الجنه وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فنعط شيئا احب اليهم من النظر الى وجه ربهم آه. ثم تلا قوله تعالى للذين احسنوا الحسن وزياده نعم وبقي معنا الحديث السادس نذكره فيما يلي ان شاء الله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 من ادله السنه المتوافره على اثبات رؤيه الله يوم القيامه وما اخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال جاء رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو احدهم العيله والاخر, والآخر يشكو قطع السبيل فقال صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي على الناس زمان حتى تخرج العير من مكة من مكة بلا, بلا خفير وأما العيلة في الساعه لا تقوم حتى يخرج أحدكم بصدقته يطوف بها لا يجد من يقبلها منهم أي من إيه؟ من من يعني وجود المال وفره بين الناس قبل ان تقوم الساعه ثم ليقفن احدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم لا يقولن له الم ااتك مالا ثم لا فيا يقولن بلا ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا لا يقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر على شماله فلا يرى إلا النار فلا, فلا يتقين فلا فلا فلا فلا أحدهم النار ولو بالشدق تغرم والشاهد من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال يلقى أحدكم ربه ليس بينه وبينه حجاب يعني يراه كفاحا مباشرة ليس بينه وبين الله حجاب يراه يرى العبد ربه وينكلمه بدون واسطة وبدون حجاب سبحانه, سبحانه. ولا ترجمان يعني وهذا أم عن في إثبات الرؤيه وفي إثبات التكليم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الحجاب ونفى الواسطة في التكليم والترجمان يلقى أحدهم ربه بدون واسطة ليس بينه وبين ربه حجاب ولا ترجمان فيسأله ربه قالي بدون واسطة سبحانه يسمع كلام ربه مباشرة ويراه مباشرة سبحانه ف... فليعد أحدكم لهذا الموقف الاعداد الذي يجب الذي يجب أنبه وثم احاديث أخرى في إثبات الرؤية نعم يطول المقام بسردها ولكننا صاردنا أصح هذه الأحاديث نعم. نعم التي في الصحيحين أو في أحدهما وقد جاء التصريح بخصوص رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل حديث الشفاعه الطويل من حديث انس الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه واللفظ لمسلم وموضع الشاهد منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فياتون عيسى روح الله وكلمته فيقول عيسى لست هناك اذهبوا اوئتوا محمدا فإنه عبد غفر لو ما تقدم من ذنبيه وما تأخر فيأتوني كما قال صلى الله عليه وسلم فأستاذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا هذا موضوع الشاهد فاستاذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته أي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وقعت ساجدا فيقال أو فيقول رب العزة لرسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد علمنيه ربي سبحانه الله ثم اشفع فيحد لي حدا فاخرجه من النار وادخلهم الجنه الى اخر الحديث وحديث الشفاعه الطويل وهو من اجل الاحاديث ايضا في اثبات الشفاعه وفي اثبات الرؤيه يوم القيامه لله عز وجل وقد اخرج ابن خزيمه هذا الحديث في كتابه التوحيد و موضع الشاهد منه مما أيضا يثبت الرؤيا بأوضح العبارات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجدا فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجدا هذا واضح بإثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ومن أجل ذلك قال قال ابن قيم الجوزية ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في هذا المقام ثابتة عنه ثبوتا يقطع به أهل العلم بالحديث والسنة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في هذا المقام ثالثة ثبوتا يقطع به أهل العلم من الحديث والسنة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم رؤية الله عز وجل والنظر إلى وجهه يوم القيامة وفي جنات النعيم في غير ذراء مضرة ولا فئمة مضلة وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم